114. اللَّهَ الله كان بما تعملون خبيرا 115. وتوكل على الله 116. وكفى بالله وكيلا 117. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله 111. وما جعل أدعياءكم أبناءكم 112. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 114. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا 129. وقالوا فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما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 119. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنونا 110. هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 119. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا 110. ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأذبار وكان عهد الله مسؤولا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 ولا يجدون لهم من ذون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين لاخوانهم هلما الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم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 أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّوَنَّ أو أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَرْضِ يَسْأَلُونَ عَن أَنْبَائِكُمْ وَلَمْ يَكُونُوا فِيكُمْ مَا قَاطِنُوا إِلَّا قَلِيلًا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 111. ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا وَرَدَّ 112. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا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 إن كنّا ترينا الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتع كنّا وأسرح كنّا وَإِن كُنتَ تُنذرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِنَّكُنَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ مِنْ 119. بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين 110. وكان ذلك على الله يسيرا 112. ومن يكنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 113. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 117. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله 118. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 119. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة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 118. والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما 119. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله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 وَاتَّقِ اللَّهَ وَاخْفِ فِي نَفْسِكَ كَمَا أَمَرَهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ 121. زوجناك هالكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 122. وكان أمر الله مفعولا 123. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له 119. اللَّهِ الله في الذين خلوا من قبل 110. وكان أمر الله قدرا مقدورا 111. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا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 115. وسبحوه بكرة وأصيلا 116. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور 117. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام 112. وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 114. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا 124. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله 126. وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكح والمؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها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 112. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج 113. وكان الله غفورا رحيما 114. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَرِنَا أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَحْزَنُنَّ وَيَضْأَنُّ بِمَا آتَيْتَهُمْ نَكُلُهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلَّا أَيُّذَنَ لَكُمْ إلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشوا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 اِن تُبْدُوا شَيْئًا او تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَا جِنَاحَ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا سائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا ان الله وملائكته يصلون على النبي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 121. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما 129. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا 120. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقت Kutilu takutilah, sünnet Allah ﷻ fi al-lazin kılou min qabl, ve lan tajdil sünnet Allah ﷻ bedilah.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 111. يوم تقلبوا دوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 112. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون رَبَّنَا آتِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَو مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا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 على السماوات والأرض والجبال، فأبين أي يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. إنه كان ظل من جهولا. 119. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا صَدَقَ صدق الله العظيم